كان النهاردة ايه يا وردة كان النهاردة ايه يا وردة بقى لي الساعة خليك يشاهده حلفتلي وقالت كيه سدقت كلامها وجيت وهوفا دلوقت عليها لا برحتي ولا تهنيت لو عيد البنات خياري وغرامه للي الحبيبه على فيك الغرم يا قلب الشبوان يعني وانت زرها زاد وطال زاد وطال زاد وطال, وطال هي بتوزعني يعني ولا يعني يعني يعني كلام عيال كلام عيال مالطعم الصبح وقاعد والقلب بيعمل ماس دي حاجة تخلي الواحد يطعم نبقه يا ناس تسمح ترد عليا ايه ده انا فترتك هي من هي هي اللي ياخدتي سابتني مثلها على عيني ما انا برضو مستني حبيبتي وفي معاد بينها وبيني اهي جايه بص اهي جايه مظبوط مظبوطة هي حبيبتي لا دا حبيبتي لا دا حبيبتي لا دا حبيبتي دا الوقت تشوف دا الوقت تشوف اطمع انا مش عايز كلام اللي بشوفك في الاحلام احلام ايه وهبابي ابقى فضا ساعه ما تنام مين اللي شغلك وشغلتي مين اللي جايه هنا تقابلي أحبه وبنفي واحد لطيف جدا مرسي لازم أنا اللي بتحبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو لا يعني أيوه و أيوه يعني لا والست نالت أيوه هيكون معناها لا ايه السألة دي برضلا برضلا للا للا للا يعني للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا لا لا لا لا لا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا يبقى معناها ايوه يا ست حيرتينا بتحبي مين فينا انا في الحقيقه محتاره بينك ومش عارفه مين حبيبي منكم حاختع اللي ضحى بحبي هكتر متاني اهو ده اللي يبقى حبيب قلبي واللي بيهواني أنا ضحي كلها في حبك وانا ضحيت يا حياتي بغنوة كان عندنا كل خصف البيت والملوخية وخبرة الحلوة تبتد كل يا روحي مجيد دلوقتي بس عرفت خلاص مين اللي أكثر في الإخلاص تعال يا حبيبي عليا اي تعالنا كل ملوخية ام البنات كادوني ولا عندهم خبر أهل الهوى الحقون ذا الحب في خطر <تصفيق>